لا اله الا الله القرءان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولائك اصحاب النار فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرْصِرٌ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ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 وَدُّ مَا عَنِتُّمْ قَد بَدَتِ البَغضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ قَد بَدَتِ البَغضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَأَؤُلَاءِ الَّذِي تُحِبُّونَهُمْ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ طَالُ أَمَنًا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عليم بذات إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ رَدُدْتُمْ أَهْلَكُ دُبُوَءَ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ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 وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَبَدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ فَاتَّقُوا اللَّهَ فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلام جاءكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه منزلين بل ان تصبرون وتتقوا ياتوكم من فورهم هذا يمددكم هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف يُمْدِدُكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ يُمْدِدُكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَانَكُمْ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَانَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ ۗ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا من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 ايس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم او يعذبهم فانهم ظالمون فانهم ظالمون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 تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وَسَارِع إِى مَغْفَِةٍ مِ الروَبِّكُمْ وَجََّ وَجََّةِ نضُهَ السَّمواتُ وَْأَرْرضُ عِدت منِمُتَّقين الذيَّينَ يُ ف قُونَ فيِي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 وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ ۚ أَوَّلَ ظِكْرَىٰ ۖ وَذَكَرُ اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا أَلَمْ يَفْعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاءُ غُفِرَتْ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سنن فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلمون وانتم الاعلمون ان كنتم مؤمنين ان ينصبكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام وتلك الايام وتلك الايام نداولها بين الناس وان يعلم الله الذين امنوا وليعلم الله الذين امنوا لْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلْيُمْحِصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلْيُمْحِصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا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 وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ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 ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله فلن يضر الله شيئا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 كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من النبيقات لمعه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله فما في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين